السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله السلام على رسول الله محمد بن عبد الله واله وصحبه ومن والاه بعد نقفه تنهمد الله سبحانه وتعالى له يريد طريقكم نماذج والمحرم مؤلف 1445 هجريا تاريخ ميلادي للمسلمين تاريخ 29/7 2023 اللهم رحم الشيخ المؤلف والهيثاب ومؤلف وهي رساله المجاهد هذا المجدد كمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والشيخ الرطونيه امبياقه وطريق كون اهل الاسلام صحيح نكويهام التوحيد kutakamana mabote ya kutu kwa sanukuli zake msulfi sheikh ali wa fungulao kadhalika a rawafid sheikh ali wa fungulao kwa haya akapoteo hawa ashia wanahila wa na wana binu kada wakati wanafanya wa mengi wana uhumi uislamu vipawa vya kimali na menginee Na wanawachota watu kwa kiasi kikubwa hasusan wale ambao wanaendekeza matumbo yao wakauza vitu zao na dini yao sahihi kwa thamani chache ya Kilimanjaro kila sehemu takriban ukienda turulizia habari mshia aso tasikia tu habari na mshukuo vijana kwa hela hii miaka iliyopita hizo miaka 4.5 takriban tukumbuki kibogoti kuna sehemu inaitwa kimbini jambori kule unakwenda mbele tulikwenda sisi kwa ajili ya kufanya nadhwa siku hiyo bila alhamd video kule walichoshwa na ibahadi tumao kiblacha kijana kwa kusoma ushiya pale unalipo 1550 tena na vijana wawili unalaki tena na vijana wanne na malaika malaika maana yake Watoto kwa kulea ninge kwa nguvu zenu. Na Nasisi ya toa faida. Sababu gani nikaa katika hali hii? dini tunaoambia watotoe dini hii inatupa. tupa. Inatupa sisi. Kadhalika tulikuwa iko Dodoma mtaa wa Mwino. Kaleikuwa ningine kwamba Mungu wanachinja mbuzi kila الخميس busevaini alafu wana watu Vengi watu bure na panda polepole kwa wengi wa watu hasusan watu wazima wakutika na ile jambo wakutika na ushiya katika kipengele hicho cha kuhongwa nyama kuna pokwenda kuambia hawa mashia wafai hawakare wanamwambia hasai wafanyane <coughs> huyo na ifai wapi anajikwapi na watupa nini huyo <coughs> na ifai wapi na mtupa nini kama ile maneno wanasema wanipenda alafu udhi kitu kimechukia sustantia kisu Mpolem Haya na kwetu kwenye kijiji ambacho nimetokea Kigombe Tanga walianza kupita nyumba baada ya nyumba wanagunga hodi natoka mwenye nyumba ni madrasa ya ya Karbala pale tulikotachukua orodha ya watoto ambao tutaonesha kwa sababu tunataka tujue idadi yao yaani anaanza na wale wazazi masikini kwa kumtajwa mambo ya kumlaghai ya kumvuta ya kumruduni da tupate listi ya vijana Ambao ambazo zitoa hudumia kwa hapa nzuri lakini pia kukiingia gari ya chakula tunywe vijana ziko nao ngali roha ikiingia la gari ya chakula maana kuna gari tutakuja nimejua chakula na mara mwanzo alipoia ajali kasimama katikati ya uwanja so flan, wa mpira maneno watu wote waone vijana watu wameleta tani na stari na futa vya hata kama wale watoto wako nyumba hii moja wako kwa nne kwa sababu wote adutoba wao kama wale sasa huko kwenda kheri za kwenda ah sisi ni fupi kwa kila mtu hata kama mtoto mnyenyekevu wote mzazi atoe wake wote ah mna sikita wanaandika kusoma na kweli wengine wanapoona zile Chini ni chakula. Ye za kamboga tu. kwa chia. walikuwa kama 3, 6, mpaka hapo wana tarilio tututi zetu. عاد نقول لك نيته قلنا لنا ما قمت تصوم لي واكل لي واطي لا ولا خيبه زي دي ايزو ما مصوفي وهو المتصين باو سوتو اندو انا تاجا بالمسائل كتوكوا في كتابي مطلب الاول كان هي انا اسمع ان مفيدا إن, ان المعلم هذا وكذا وكذا انا تاجا كتوكوا في كتابي الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من اهل الصن فصلى اللهم <سؤال> صلِّحي الله سيدنا النبي عبدك الرسول يا السنة والصلاة والسلام على عبده صلى الله عليه وسلم سيد الوجود الذي اكمل علينا به المنن وعلى اله واصحابه وليا لزات واصحاب ذات الذين نحبهم امبا ونحبهم اتباع اثار اقوى جنة الذين واصحابه الذين ربهم واتباع اثارهم اقوى جننا وقبضوا واو نقتوا من يمين ذو اقوى جننا جننا في منگاه بعد فهذا مختصر مفيد كون مختصر ونافعه للشيخ محمد بن عبد الوهاب مختصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب تغمده الله بالرحمه الله عند ليكي ورحمه ورضي الله في بعض صبائح الراقم ومختصره ما بين يش نقتجه بعض يا ما بين الذين رتبوا سنه حديد الرحمن عباها وسمتها سنه ذات بين ان شاء الله اتبعوا في غالب امورهم لا كفواته قد كماه يومين قوه الشيطان حطوه الشيطان وبذله وعذله وكفتهن وكفتهن عن كثير من موجبات الايمان وكطمانه من تستلهم انكم يا نورش ايمانكم وامانه الله وساعات البلاد بالفساد والظيان وما كفاني اجتهاد حتى نيل افسار من منصبه في فاس يَتَمَنَّونَ أَهْلَ النَّارِ وَمَا نُشِمَكَ ذِيَاوَ وَوَيْنٌ وَغُلْمُوتٌ وَكَمَجُوسِ وَيَعُدُّونَ أَصْحَابَ الْجِنَانِ نَمَنَ وَفِي الْجِنَانِ أَصْحَابَ الْجِنَانِ وَطُوبَى وَصَاحِبًا لَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ عَنِ اسْتِغْفَارِ أَسْأَلُ اللَّهَ عن وَنَغْمُ بَعْدَ أَنْ أَدْعُو عَانِيَ اسْتِغْفَارٍ مِنْ خَطَائِينِ وَتَضَمَّنَ وَكُفِيكَ ذِيَ مَطْلَبِ بَارِ وقال الناس في تمامه لما نقول الناس يريدوا مني اني انا عندي كتاب انا مطلب الوصيه بالخلافه مطلب يفهمه عباره 600 للوصيه بالخلافه وصيتم انتومه صلى الله عليه وسلم ajuga khalifa. Oh, nasihat wanajambo la kuitikili kwamba a aliyemwasihi tuna Muhammad, wasihi washihi ndo mbaye kuna maelekezo kwa husiye kutoka kwa mhusika wa jambo. Hata kwenye doa kuna wa pili ni yule ambaye kwamba atahusia atimamie jambo atawakilishwa yeye ni wasi ambaye ni wasi kwa kwa jambo. Jambo. jambo la muhimu kama uwasilishaji huo ni uwasheshaji tena sasa anatikidi alii ni wasi mtume maana kuna wasia huko juu yake yeye kuhusu jambo la uongozi والموصيه بقوله وصي والرسول صلى الله عليه وسلم اومر وصي واك علي علي الفاروق وما دينه مشاء انا seenا قد بيت ذو دخول النار في حب الوصي دخول النار في حب الوصي وتقديم اولي النبيه احذب اليه الى من جنات عدن اخلدها مع تنين اوعدي كينيا متون دخول النار او دخول النار مين كينيا متون في حب الوصيف وسباغ يا كمهنا وسن ومطونه ابي العالي وتفدين اولاد النبي uingia motoni kwangu mimi kwa sababu ya kuwatambulisha watoto wa wangu. Sala useni. Anakosudia hapa beti ya 12. Ahab iliya hili kwangu linapendeza mno mimi je na ajri. Kuliko ay mabusani ya kududu. وخلدها مع سمير او علي امامه يتاينيزه كل مغسطن هاو يا ببو مكحامله يوم لا تننيكي يكتب تنين نعالي يا نبي ابو الصديق نعالي علي, علي, علي عمر في الخطا يعني في نقولا بين الجبوني وكمبه علي نكوطงليزه وتطومبه سيقرع الكانيله في التيبه امبال بني يعقوب الذي انا قد كان مبك بني يعقوب انا قد شاهد في حب الوصول وصيلنا الينا الفات غاه ان مفيدهم ابن المعلم حقيقه مفيد واو يعني مفيد نيلته من انا افاده انا فيلسان انا قصدي في هو محمد بن محمد كما هو مذكور وهو يعرف المعلم انتهت اليه رئاسه الشيعة قال الذهبي اكثر من الطعن على السلف ولكثيرشه هو قواتس في مساله وكانت له صوله ولكونه باور في دولة عبدي الدوله تفند شطاوله وان امال انهيت عبدي الدوله عبدي الدوله ابو ابو شجاع الديلم الكل قاموا بفتح مدينه شيراز الامام البغدادي ان صنف كتبا كثيرا في ضلاله يقول لي عندما كتابه كثيره جدا هو ابن المعلم المفين امليكا كتبه 20 كتب وهو والذب عن اعتقاده عن اعتقادنا كنتساءل في ذلك واتعن على الصحابه نكوفق على الصحابه ومنهم صلى الله عليه وسلم والتابعين نكوفق على التابعين المجتهدين بان نكوفق على امام مجتهدين وهلك بها خلق نوامكوتيا ومهاناميا وكوبيتيا في تابوتيك هذو ونجي ودمه الى ان الله منهم فتقيل السيكو امبالا الله اه اتوسره شواطو وتتكلم انا يي ومانا كنفيشا في شهر رمضان فكما رمضان 443 هجريا هو ديما في هذه الدراسات فقط وقال الصحابه باركي قال ابو التيوطه كتب تفسير الزوجيه قال طع المصابه متابعينا ائمه المجتهدين قال قدسهم الله infinite ان مصيبهم المعلم قال في كتابه روضه الواعدين أنا سمعت في كتابي شكي وضريره المتعدين كتابيكي ام بينيشا كم بس شكي كتابيكي كتابيكي كتاب محمد بن فتان ان يصابوري هوندا كناسبو كتابيكي مع مصيف ابن المعلم نيكوسا اللي متوقعوا فيه اللي هو تكوبي لـ كتاب لكن يدل يقول كم كتابه روضه الوعظين لكتاب التشيع ما موجه كيف يمي انديقوا نايفطاري امي محمد ابن الصابوري او كيف يمي انديقوا انا مغيره إلى انشئتا مفيد لمن وعظ قال في كتابه روضه الواعظين ان الله أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى الله تبارك وتعالى انشش جبريل وطل محمد صلى الله عليه وسلم بعد توجهه إلى المدينة في بعد هو ان ائلكه مدينه اتو انجاني في حجه الولاء في حجه الولاء فكتم حجتك يا معاذ فقال اكثم جبريلك نبي الرسول عليه الصلاه والسلام يا محمد اهلا محمد ان الله تعالى يقرئك السلام حقا الله انا تسلميه ويقول لك ما انا كبيا عليا بالامامه فسينيك علي ونافسي ال ongoing ونذري امتك على خلافته نسندوشه امه واكو يعني نذري وتولى التنبي ونذري امتك وتولى التنبي وذغول وسندوه امه واكو وتنبهيشه امه واكو على خلافته جوه خليفه وافي هو علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي جبريل اذن يا جبريل ان الله بغض اصحابي لعلي. الله ضي يا علي حقا الله ان وقيت قومي صحابهي وذبي علي ان اخاف منهم ان يجمعوا على اضراري حقا من نشلها قطوا قاو ان يجمعوا على اضراري wasije wakumuika ah wakungana ala udarai juu ya kuniho mimi naugopa tarakuwa ngi kibila naambia mtume kwamba mimi naugopa msio au watakuwa wakungana nawe kwa nguvu kwa hiyo swali kumfikishia ali jambo hilo pia swali fastaifa li rbi fastaifa li rbi niombe msamaha kwa hilo kama la mungu sikutokana na hilo kwa mola wangu e nili muombe mola wangu aniyache tukeni msamane fastaifa li rabbi niombe msamaha kutokana na hilo kwa mola wangu فصعد جبريل وعرض جوابه على الله اكفنده جبريل دغوني لا اكلزممزا اكليكا واكليكا أكلي بيانا جواب الرب الرهنطومي مع الله بمعنى اكمسكشيه الله مننوهه منتمو واك محمد صلى الله عليه وسلم وعرض جوابه هو على الله تعالى مع كل كواكبك وملائكك فأنزله الله تعالى مره اخرى الله قد ششتنا جبريل ومرادين امنه من بيان فاضل الجامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلما لما قال اوله نعم طوله صلى الله عليه وسلم اقسم مثلي يا يلي يا يلي الذي يسمعني فجاءنا جبريل يقول الله اني والامر فيه تكون صادران وانا النبي علي يقول ان تفعل هذا وتكونا كونان ويكون بادي ايضا مسانياك تتى اسى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المره في الاولى اقوم بالمنطنه صلى الله عليه وسلم اثنيها katika hilo kama ilivyokuja kwenye لما صعد جبريل ثم فم... ثم ثم صعد جبريل كشف عطاء جبريل فقرر الجواب النبي قال ثاني لي ثاني للجواب صلى الله عليه وسلم والله فامر الله بتكرير نزوله معاتبًا له مشددًا عليه فامر الله الله ربنا شبيري بتكرير نزوله ككارين شكاتوا شكاتلا شكاتلا بمعنى يعني معاتبًا له هل يقوى عن اللوم مشددًا عليه هل علي يقوى ارى ما بمعنى المكان بقولي وقولي نامنلوميوا ناني انا ندوموا مكادي كيما محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول إيه ما انزل اليك من ربك فكش يا لو بيته نمشيوا وكتابكم لاوا والا لم تفعل نوصيك وفيه هذو فماذا لغا رسالتك وتكون حجة فيك حجة ثم قام امامي الى الكشغور فجاءه اخذه اقلافه اصحابها وقال ناقميا يا ايها الناس ايوا ان عليا امير المؤمنين وخليفه رب العالمين حتق علي بي امير ووم الاسلام كونوس ندي خليفه ليس لاحد ان يكون خليفه بعد السور فكون يوتى الذي استحق هو الخليفه بعد يعقوب في يونتشاه ميت نكون موله وهو تفسير هذا الذي امي من, من كينغوزوا فعلي موله بس علينا ايو نكوبسوا اللهم والي من والاه يا الله تواليه جمله الى ابيه اتدجيمتها جملات قرائي فصفنا علي وقلب سواقه وعاذما عاداه نمفنيه ودوري يتفنيه ودوري انت تفضل انسانا الشيخ محمد رحمه الله تفضل ايها المؤمن تزاما اهل الاسلام الى حديث هؤلاء كذبوا وإذا ذاك ويتزاما حديث يا الذي يدل على اختلافه الذي يدل على اختلافه حديث امباو ان ادعيشا على اختلافه جوي تكون تندلزوا وقك ركاءت الباضه ونوككاسي وما نواهك وككاسي وما Unajulisha juu ya kwamba hadithi imetengenezwa Anazungumza hadithi anasema hadithi dhaifu ina ukakasi wanaijua wa watu waliorudea kwenye famu Hata niseme kama mtu anapenda sana kusoma hadithi za mitume zilizo sahihi ukipita kwenye sehemu kusoma hadithi akielewa anapambia ah hii siyo Ukiendeleeshini unaona wa hakuna alizani في ضحكه لما يكونوا راك كنا وككاست فلانه وكفازه امم بوده يمدليه كما وكينتين مهمه جنبنا انا ناي رتما بي امم الفن راهي هذا اللي نسمعوا قبله جبريل الى جبري. نقولوا يا يا اخي جبريل الله امنعك كما الصحابه في <تصفيق> هذا القول ما اي يا يامنن انسما يدل على اختلافه ركاكه الفاظه ومقلان اغراضه او بطريف ويلمه لكمياته ولا يصح منه نوالها كله كنصي كتابه الحديث الا من من كنت مولاه فعلي مولاه هكذا صحيح من كنت مولاه فعلي مولاه هكذا هكذا يقول الكتاب ومالك من كنت مولاه كذلك هو حسين لكن فعلي مولاه نصيبها تعالى الكتابه كتاب الدكتور امام سيري عام 1722 معا لجزاله كتاب الرسول امام احمد الليل اليمين 12841 كتبه ابو رايده معا نكتاج على امام كتب ادي النسائي كتاب الخصائص وكراسه اسمه قطب كما صحابه وين ابي موسى عبد ابن الوقاص نا من كتاب الامام الالبانى صحيح الجامع في 6573 نا من كتاب الامام محي الدين هذا الواضع كتابه الجامع الصحيح مما ليس بالصحيحين yeye kwanza kurasa ya 259 fa nkuntu molao fa alihim molaa alikuwa na tafsiri yoyote ambayo hivi yetu tunde chakula bas wa alihim nae alikitunza na kui tadama siapi namlolongo wa hadi alipokuwa kusema haya kujulisha hilo ndiozoana baadhi na ashabana ali فمن ممد لي بيني وكمتكيا عليه اني قال فليس tune سرا سلام تماما ليسما نكون كما دعوا فعليهم مولا امبالي ميمي لكيبنس فكيه بس علي اذن كيبنس والله ومانعتقد منهم صحه هذا لا يته مغل موه حتى كيتكيد قصور في هاي فقد هلك خويا بنيامين اذ فيه اتهام المعصوم قطعا وسبب الدهرياءه كنا نتهمه معصوم قبل ان تومه محمد من الموالم بعد انتثال الامر من ربه ابتداءا وكنقص قمتهم صلى الله عليه وسلم من المخالفه وما كان بعد انتثال عند رؤيه ابتداءا بدلا ايه اتتكلزا امر يا مولا وكما ظنيت فليه الامر شيء. عندما قمت انا لامر انا غوم انا كما هو قال جبريل انريدكم امره واجى جبريل مكتوب فصلى الله عليه وسلم اطعن من من المخالفه قمته قومنا ياي كنت يومه بعد انتهاء انبر باختلاء بدل ايه بتنفيذ امر يا ملاوك مزمون في طريقه الطوق وهو نقصا اجبره اله بنقص لمخلوق وقد تحدى الجبر ونقص الانبياء عليه الصلاه والسلام كله لا مكفوف كما ها كفوا كما نادي مكفيل ملاوك انا كنت جنب قلت انا انا قال لك kwa kwamba wajua fanya hivi wajua hii ni nafsi nayo ni kufuru katika hakika manabii hali yumkiniki kutoka kwa الله waanallaah ta'ala kafarishuhbatihi ah katika yaliomo kwamba allah tazzar wa ta'ala ikhata li shuhbatihi man yuddu ajla ahli baitihi kwamba allah amewachagua وحاليا خصوصيهنا المرسومه مر ولانبال يجذبوا اجل اهل بيته وانا نفكيه او وانا نفكيه مبالا زايد كثيره وقت وموضوع كذا ان كنتواكوله البنتى طبعا الله أمن يلاه لي من براسيك ككوات وين بني كوا يا بني وفي ذلك مشتكمه ذرو استراء صلى الله عليه وسلم كنا حاليكم في الدرجه نكمذالاو من محمد صلى الله عليه وسلم كما كذالوا ومخالفه مخالفه لما مدح الله به رسوله عندما يجيء ذلك كنا كنا في يوم قياده انه الله كما قلنا كما قال هو امسكيه انتي واصحابه مع وصفيه واصحابه المدح قال الله تعالى واجلي الصحه قال الله تعالى ان الله يدعوك محمدنا رسول الله ومخالفه انما مدح الله به رسوله وصحبه من اجل المدح فكما كان يومه نصف هذا والله نصف متن واك من مشهداه صفه الافزيل فلا لتسمه كمسف صيف... كم او محمد بن رسول الله محمد بن الله والذين معه نوالي وليهم مجلائي اشتا على الكفاري. مِوَاقِعَ لِكَمَا تَفْصِيلُ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ وَنَهْرُ رَيَانٍ بَيْنَ يَدَاهُمْ ۖ تَرَاهُمْ ۖ عَتَاوَنَ ۖ عِكَا ۚ وَيُؤْقِلُفُ ۖ سُجَّدًا ۖ وَيُؤْسِجِدُونَ يَا لَيتَ شِعْرِي اللَّهِ يَرْزُقُنَا وَلَكِنْ تَسْتَقْبِلُ لَكِنْ تَفْعَلُ مَا نَرَى فِي مَا wengine wakasema ni Dhalika fi Hizo ndizo sifa katika ya Musa. ya Musa mtume na masahaba wake kwa sifa hizi. ndizo sifa ya Musa. ومثلو في انجيل اما صفزاءه و dividido kujja katika injili ya yesu kazraelin kwamba wao na mtume wao kazraelin nikama vile mmea afaraje shatahu yake fa azaru ya kauti ya nguvu ya kauti ya juu ya wake yoh ni kusura aliye nibuhemu mufara ukawa home yao unawapendeza wa kulima wanapouona ni zuri kusau umeanza mmoja eh ukatoa Matawi matai yale ya, ya kuja ngumu ule uimwa bua ule, kono, ule mtu kona matawi. ule mtonyembe basi na kuna matai leo kutoka chini wakati nguvu na matoria matalo na msahaba mmoja alieanza alikuwa ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwanza peke yake ukaji hawa kaji hawa kaji hawa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kiasi kwamba kulima kuona ile mmea ufurahishwa liagizwe pehimu kufaa ama إذ وقت يشوكك بكفار المكفر الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم ثوره وعجرا عظيما على شاهد الله كوعدي ولو منهم منهم بل منهم من هذا ني الجنس الединس الله امشواهيدي والذي امن واتبع المما هكذا واو مغفرة من الله سمحا عظيما نعذير من الله واتقاد من يخالف كتاب الله والحديث المتواتر كفر واتقاد من يغادر كتاب الله na ifikadi ya yote ane kwa kinyume na kitabu cha Allah na hadithi al-mutawatir zilizopokelewa kwa wingi kutoka kwa wingi kufuru itukadilio yowea na kwa kinyume na kitabu na sunna kufuru na kufiri kwamba ni sallallahu alayhi wasallama na kwamba yeye mtume sallallahu wataji muika yule kwa kivunzi ni siwezuku fanya hivyo watakuja kuni nguo kumtuhumu mtume sasa kwa bahasa idraran nas aliyongopa madhara ya watu kuduriwa na watu wa kadhi qala allah taala na hakika alishasema allah kumwambia mtume wake wallahu ya'simuka minan nas na allah dia naye kulinda kutokana na watu sababu kwa nini tena huko kwani kukufungumu kwa namna kama ana tawakkul kwa allah ana tawakkul molaoto tumwambia atamkinga na atamlinda yeye bado anaogopa uyu hana tawakili kwa mola wa tumejani huyu kwa hivyo na kumtuhumu pia bwana mtume katika hali hiyo wallahi yashmuk minan nasa habla dalika kama huwa maalumun badiha ili kadla yataha thiya kunakutumumu mtume kwamba yeye anaogopa madhara ya watu kama kama ambapo kwamba ni jambo linaloeleweka fasina kutumia nguvu kubwa kwenye kutafakari badila badala. Wa'tiqadu 'adami tawakkulihi ala rabbi. Naona na kuitakili kutokumtegemea Mola wake. Fima wa'adahu. Katika yale ambayo Mola wake wake nafsun ونقضه كفر او كفره وكيف يستلم محمد كذيب يكفر وقوع كذبا على الله لا كما بنيت كنا كمكذلش الله تبارك وتعالى من وسمه ومن اظلم من من شرع على الله كذبا آل بذلك لمكبوا فتكيمشي الى عندما يقول كما انمسغزيا الله وونغو فيني كنتسغزيا الله وونغو yale kana kwamba mtakasema ah tuna Muhammad kaogopa kufuduliwa na mungu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alishambio na mola wake kwamba atalingwa lakini bado anaogopa yani kana kwamba anasema kwamba ile ahadi ni sawa Allah uongo na hili kwa yake kofu وكتب على رسول الله لكن بي ان يمشيشا غونغو متنهو الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ذا لابنتيه واكفikisha ومانسا ان ذلك كما لسفر ناييوتو atake halalisha hali hiyo huyo ومن يستحل فقد تفسق ناييوتو inaamba kwamba واذا في قول لمن كنت مولاه لا وانا قلنا ketika kauliyah yalqulimba man kuntu mawlahu anna an nasu ala khilafatihi muttasila qaba min nafhihi iliyo kujabainisha khalifa ah wa an wa للوكني من النوع هذا كنا ناس بمعنى كنا انديكونا اغيزو لتبعاها عليه رضي الله عنه بس انجلداي علي كيتيجاباشو وقت ونمتابيا ابو بكر انجلداي علي زمان كنا لما كنا نتساويني كنا نسال ماكنت مولاه لتبعاها علي مالو حاجه بلا شقه او نصي هو انجلداي علي لانه اعلم بالمراث وسبب يي اني وزينت قصدي للمناني. تقول مناني اللي توقوا من اجل يكي يي. اللي توقوا يمان قال بتفوزان بعض السعاده. ثم فيسمع هالمناني ودعوه ودعوه ودعو... ادعائها باطل فوراً نما دليل kwamba عاليه يا داي هاي ما نينو يمهدد يعني ديجان بالوكمه حالفه ولازما وكذا وعينه نما دليل kwamba اه عاليه اللي جوا عاليه اللي جوا kwamba نفسي نا ودعى علي نفلاءه باعليه ليقوي جوف نفسي يقوم نصب على خلافته كما مننوا ياله يا مثمه كنت مولاه ني نفس ينكوني نفسي ما نك ني انديكو على خلافته يوي يو الخليفه واترك دعائها ثقيه لقد علي اليعق ياداي يالمننو كيسلم يالمننو كما تقيه ولenzo la kufanya tabia aliogopa adukaruni ayirukal nibathili zaidi kuliko babulishia nibathili zaidi kuliko babulishia yani kuliko kufanya nibathili begewe nibathili kabla ya babulishia malaki ni wongo na wazi kwa yule kesema ali kaachiwa nafsi ya khalifa wongo kesema ali الرجو لكن ياليه ليه يفهموا غومه ليس نمو طلبيه انا جوه مرادي wale maneno kwa kuwa yeye ndio sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuisemelea bane ma asfar milla qaumiy yarghuna imamhum biljuhw wal khawar ma aqbah milla qaumiy umayawliyye wa millat waatu بالجنب يوغا والخور مضحى لو زيوس خوار الضاع بمعنى واحد ما اصبح مله قوم وبلوه يوغا وميله يا واط ابا يغون امامهم ورمت فيهو مماواو امبي نعالي بالجنب والخور مضحى في الدين ومان موغا الكل موغا يوغوبا hapo nje zingine wanamsikia kwamba ni simba asadul mashariki na magharibi simba wa mashariki na magharibi sasa ni shujaa kwa kuta maneno kwa maana maneno makuu molao simba alishtawaza kwa nini sanii muchukua nafasi كده ابو زطرف كان اسمه عمر كندا يمدي خو علي ايذا كان تشوف في مباوع اجي يا في باي عتي عمره kwa mtu wa kiume jumuirico siku maximu. pole sana. Mbona, nilikala katika jumuia kipindiicho ambacho hakuna vitu gani vya kuangalia watoto. Hakuna kusondo na chochote. Kwa kabana mama Fatuma alikuwa ni mumu na burusa huyu, alikuwa na burusa. Pende kutoa ya burusa msundogo. Ah, mama Fatuma anakuja kumgombea aka pigwa na mlango kwa na mama alikuwa mjamzito akaangusha namba yake ya mtoto wake utume anaitwa Kusini mtoto na jina hajazaliwa anaitwa Kusini sasa ali huyu ipo katika ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba akichetea ismaaya yake kafa kafasha hii kwani si asimpambanie mke wake sasa mke wako ni ismaaya kumpambanie mke wako kumpambanie ismaaya والله ما يجيرها ولا فاشحيت ما كريم وهو بيشيل الطبق <تصفيق> انت جايان كره بالجون طمه صار سلام كيف يمكن نسيده bueno de google decía مع انه بالاشد مع انه بالاشد الناس واقواهم اقول يا طهيه علي كتقومه شجاع ما وينغو في لا فانيكا صوره وهي مزيته باره kasa leo shindaje kujibainisha jambo